فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان ان ينبأ الانسان يومئذ بما قدم بل على نفسه بصيره بل الانسان بل بل بصيرة ولو ألقى معذرة ولو ألقى معذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن اِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الآخرة أجوه يومئذ وجوهه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر إلى ربها ناظر إلى ربها ناظر ووجوهه يومئذ لَذَهَا فَاقِرَة كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى قد كا ولا صلى ولاكن ولاكن كذب وتولى ثم ذهب يتمط أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ ألم يكن طفأ؟ ألم يكن من مني ثم كان ثم كان علقة فخلق فسو ألا منه الزوجين الذكر والأنفاء أليس ذلك بقادر أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر, أليس ذلك بقادر؟ بقادر بقادر على